ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء 119. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر